ها ها ها ها ها ها ها ها من طالب الأحباب من نار الهجير والمعادي سالك في ثغري خصها الله فاطمه سر عظيم سر مزدود هللا ينضري نعمه الغالي وهبال الرسول واحمد رب السماء الشاكري واحمد رب السماء لل يا الوعاد والمحشرين واليادي الوعاد والمحشرين كلموا مها وامها حامل بها يا خديجه من معك بي طفلتي نطلب رضاها عنينا والعسان مهما سوينا طرفها نقصر اصلها فهد واصل اكلها لهادي وسر الخاطري اكلها لهادي وسر الخاطري <تصفيق> يا زهرك علي اولي ومو امنه اليوم لازم في الطريق من هذا بلا حل واللي عاد يالعدي المحشرين واللي عاد يالعدي المحشرين مثل واق <تصفيق> <تصفيق> يا ليلتان من ثمر الاجنان هيا استخرجي جاءهم الخير الزهر الفتول صارت لنا خيار يا سيدتي صارت الفرحه بمولدها الجليل والسماء تضحك وابل الماطر والسماء تضحك وابل الماطر شريف كل يا عندي الوعد المحشرين رجليل الاعلى يقري السلام وارسل جبرائيل يا بالخبري فاطمه يا خامسه اهل الكساء اللي لولاهم ما يخلق بشريف اهل بيت شرف الله مدو حبهم فرض ينكر الكافري حبهم فرض ينكر الكافري يا ساتر ربي علي اليوم نلزم في الطريق من هدا بلا خي وقول لي يا عدي هالوعد بالمحشرين قول لي المحشرين فاطمه معصومه من كل زلل ام الايما يشهد الله عليه ذره الله حباها من بشار بهم اللي اعترف واللي يناكري افرحوا يا اللي تريدون النار وامسكوا العروه الوثق قاعده رتيه وامسكوا العروه الوثق قاعده ليالي من هدا طلقني واللي عاديها الوال والمحشرين الوعد المحشرين الله يعطيني على يا هجر خلهم صوبت تكمل فرحتي نورها ضولنا نور هذا اولا الليل العتيم طلع نور يحلي سهرتي يعلي ربي الكون اللي يرتجوا تعلي ملقوثر يبرد مهجتي تعلي ملقوثر يبرد مهجتي يا يا لي بنيادي الوعود نحشرين يا رب الكون للي يديون يا علم الكوثر يبرق مهجتي بالعشب بدي قول يا رب القليل الله الله يا الكريم بشيعتي وصلت يعدي للنبي المدخور من غذو امتي للنبي المدخور من غذو امتي <تصفيق> والصلاه <تصفيق> عنهم مالنعم للنبي المدخور